بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ر تلك آ ي ا ت الكتاب و ق ر آ ن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم ل م ل فسوف يعلمون وما أ ه ل ك ن ا من ق ر ي ة الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أ م ة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أ ي ه ا الذي نزل عليه الذكر إ ن ك لمجنون لو ما تاتينا ب ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن كنت من الصادقين ما ت ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة إلا ب ا ل ح ق و م ا ك ا ن و النابلسي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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا, فظلوا فيه يعرجون لقالوا إ ن م ا سكرت ب ص ا ر ن ا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء ب ر و س و ز ي ن ا ه ا ل ل ن ا ظ ر ي ن وحفظناها من ك ل ش ي ط ا ن رجيم إ ل ا استرق ا من ل س م ع فأتبعه شهاب مبين و ل ر ض م د د ن ا ل ا س ل ا ف ي ه ا ر و ا س ي و أ ن ب ت ن ا ف ي ه ا من ك ل شيء م و ز و ن وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم و أ ر س ل ن ا الرياح لواقح ف أ ن ز ل ن ا من السماء ما ف ل ف ض ي ن ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ن س ي وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون والجاء موسوعه ا ل ن ا ب ل م ن ي ا للعلوم ق ل الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ة ك ل ه موسوعه النابلسي ي أ ب للعلوم ع الاسلاميه قال يا إ ب ل ي س ما لك أ ل ا تكون مع الساجدين قال لمكن ل أ س ج د لبشر خلقت ه من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم إلى اللعنة الدين فأنظرني عليك قال رب إلى ي و م ي ب ع ث و ن ق ا ل ف إ ن ك من ا ل م ن ر ي إ ل ى ي و م ا للعلوم و ق ت ا م ق ا ل رب ب م ا أغويتني ل أ ز ي في ن ن لهم ا ل ل أ أ ر ض ي ن ه م ي ن ن إلا عبادك ه م المخلصين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 إن ا ل موسوعه ت جنات ق ي في ن ع ن النابلسي ن على م ه ل ن ع ل و م ا ل ا بمخرجين س ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م وأن عذاب م و ا ل ع ذ النابلسي ب ل ي م و م إذ د خ ل و ا ع ل ي ه و ق الاسلاميه و ا ل إ ن س م ن وجلون ك م ق ا ل و الله ا ت و ج الحسنى ا قال م عليم أبشرتموني على أن على ي الكبر فبم ب ر ت ش و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 لا موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه قال ا لوقن ل م و س ل و ن ق النابلسي إ للعلوم الاسلاميه من اسماء ب الله ا ل ت ف ت م ن ك م و ن فقال ا ح وامضوا حيث تومرون وقضينا اليه ذلك لمرا أن, ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون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 لعمرك إ ن ه م لفي سكرتهم يعمهون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا, وأمطرنا عليهم ح ج ا ر ة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها إن للمتوسمين للمؤمنين في في لآيات لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية ذلك ذلك وإن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ر ف ك ا ن و ا ع ن ه ا م ع ر ض ي ن و ك ا ن و ا ي ن ن من ح ت و ا ل ج ب ا ل ب ي و ت ن ا م ن ي فأخذتهم ا ل ص ي ح ة م ص ب ح ي ن أغنى ن فما ع ه م م ا كانوا ك ي س ب و و ن م ا خ ل ق ن الله ا س م ا ا ا و و ت أ ر ض وما ب ي ن م ا إ ل ا بالحق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 ولا تحزن ع ل ي ه م و ا ل ن ا ح ك ل ل م م ؤ ن ي ن و ل ل ن ي أ ن ا ا ل ن ذ ي ر ا ل م ب ي ه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 وقد ن ع ل م أنك يضيق صدرك ب م ا ي ق و ل و ن ف س ب ح بحمد ربك و ك م ن ا ل س ا ج د ي ن و ا ع ب ربك د حتى ي ا ت ي اليقين ك